فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وإذا أَوْتِجَرَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْبُو إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهْوِ وَمِنَ الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ